Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. وَإِلَّا الْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا كَتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَانُوا هُمْ أَوْزَنُوا هُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظْنُوَالَّائِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ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 إِذَا تُثْلَعَ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيهُ الْأَوَّلِينَ كَلَّا بَلْ رَأَنَعَلَ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ كَلَّا إِنَّهُمْ عَلَى الْرَّبِّهِمْ يَوْمَ إِذِ الْمَحْجُوبُونَ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُ الْجَحِيمِ ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرحوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم عَلَى الْأَرَائِكِ ينظرون تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ وَمِزَاجُهُ من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انطلبوا إلى أهلهم انطلبوا فكهين وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ الضَّالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ